اِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يدعو إليه مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ من أصحاب النار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 قُلْ يَا عبادي الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ للذين أَحْسَنُوا فِي هذه الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يوفى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ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 خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلم من النار ومن تحتهم ظلم ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين جتنبوا الطاو تأيعبدها وأنابو إلى ما لهم البشرى فبشّر العباد الذين يستمعون للقول فيتبعون أحسنا أولئك الذين هداه الله وأولئك هم أولو الألباب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 الله أنزل من السماء فسلكه يناديع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرا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 العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم عذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا ويردي عوج لعلهم يتقون ورضى الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميتم بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَهُ أُولَئِكَ هُمُ لَهُمْ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جزاء الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجذيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هادة ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز بعزيزٍ تقام ولئن سألته من خلق السماوات والأرض ليقول الله: قل أيتُم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هم كشفات ضره هل هم كشفات ضره أو أراد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 إِنَّا أَنزَلنا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِنُؤَكِّدَ الْحَقَّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلَ اللَّهُ جَاوَزَ الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَ تى قضاء عليها الموت ويُرسل الأخرى إلى أجل مُسَنَّ إن في ذلك لآيات لقوم يَتَفَكَّرُونَ أَمْ تَتَخَلُّوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُهَّعَ قُلْ أولو كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ وَلَا يَعْقِلُونَ قُلِ اللَّهُ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 أرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به, لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدأ لهم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 إذا نسَّ الإنسان طردانا، ثم إذا خُلِّنَه نعمة منا، قال إنما أُوتِيه على علم، بل هي, فتنة بل هي فتنة، ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال: هل لين من قبلهم فما أغنى عنهم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 من قبل أن يأتيكم العذاب برتو وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفسيا حسرت على ما في جنب الله. حسرتا على ما فررت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين.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 كبير له مقاوليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله لآيكهم الخاسرون قل أفغير الله تأمرون. لقد أُوحِيَ إلَيْكَ وإلَى الَّذينَ مِن قَبلكَ لِأَن أَشْرَفْتَ لَا عَمَلُكَ لِأَن أَشْرَكْتَ لَا عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطريات بيمينه سبحان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 وسيق الذين كفروا إلى جهنم مزوراً وسيق الذين كفروا إلى جهنم مزوراً حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسولهم؟ وينذرونكم, وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها قيل ادخلوا أبواب فيها فبئس مفوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أذوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتدوأ من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق, وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله